م ن ز ل ة التذكر بسم الله الرحمن الرحيم يتشرف أ ب و هذا ان يقدم لهم هذه ا ل ن ا د ه من ا ل م ل ا ز ل التي تحدث عنها العلماء ا ل م س ت ا ر ك و ن الى الله عز وجل ا ل ط ا ر ئ و ن المحرمون ا ل م ل ا ز ل الشبابه م ن ز ل ة التذكر وقد ذكرنا قبل ح ي م ا تحدثنا عن ا ل إ ن ا ث أ ن لها ع ل ا ق ة بالتذكر ف إ ن م ا ينيب إ ل ى الله عز وجل من ت ب ك ر ومن هنا كان لا بد من بيان ما التذكر هذه ا ل م ن ز ل ة التي تعتبر من النواهي للمسلم السائر إ ل ى الله سبحانه وتعالى بل هي السير عينه إ ن م ا السير إ ل ى الله و إ ن م ا ع ب ا د ة الله و إ ن م ا البحث عن رضا الله عز وجل وطلبه انما ذلك كله ت ب ك ر وقد سمى الله عز وجل ا ل ق ر آ ن ذكرا وانه لذكر لك ولقومك وجعل به الذكر هو ذكر وبه تقع الذكر اي ا ل ق ر آ ن ت ذ ك ر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف وعيش اذن الذكر والتذكر اساس الطريق الى الله سبحانه وتعالى ومن ادق الايات في ذلك قول الله عز وجل فذكر انما أ ن ت مذكر والتعبير هنا دقيق في بيان م ر ا ه وذلك باستعمال أ د ا ه ا ل ح ف ر ا نمح فقد أ م ر الله عز وجل نبيه محمدا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ر ه بالتذكير وجعل وظيفته ا ل أ د ا ه التذكير إ ن م ا أ ن ت مذكر ك أ ن ه قال له لا و ظ ي ف ة لك ولا شغل لك ولا م ه م ة لك إ ل ا أ ن تذكر الناس ف ك أ ن ا ل ن ب و ة كلها و ك أ ن ا ل ر س ا ل ة كلها م ح ص و ر ة في معنى واحد ه و التذكير إ ن م ا أ ن ت مذكر ولذلك وجدنا عبارات الذكر والتذكير تتوارد بشكل متوافر في ا ل ق ر آ ن الكريم وفي ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة لا يزال لسانك ر ف ب ا من ذكر الله أ و كما قال عليه الصلاه والسلام التذكر شيء عجيب ف ر ب م ا ي خ ر ك البال سؤال أ و اجساد كيف يكون التذكر والذكر هو ا ل إ س ل ا م ك ل ه ل أ ن أ ح ي ا ن ا نقصر معنى الذكر على ما نتلوه من أ ل ف ا ظ نذكر الله ي ه ا بينما الذكر هو أ ع م ق من ذلك كله و أ د خ ل عند الله عز وجل من ذلك كله و أ و ف ع معنى في الدين من ذلك كله مع العلم أ ن ذكر الله ب ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م ق ص و ر ة ونحوها ذكر ع ي ن ولكن لا ينفع ان عز ذكر الله بهذا الاسم إ ن لم يكن محققا ل م ق ا ف ل الذكر في ا ل إ س ل ا م إ ذ ا كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مذكرا وجعل الله عز وجل الكون كله س م و ا ت والارض والنباتات و ا ل ح ي و ن ا ت كل ذلك جعله الله عز وجل ذ ك ر ا و ايام الله عز وجل ذ ك ر ا لمن كان له قلب أ و القى ص ل ط ل ع وهو ش ا ه د وسنعود لبيان هذا بحول الله إ ذ ا كان ذلك كذلك فكيف نفهم ذكر الله عز وجل ب ا ل ا ل ف ا ر وكيف يستطيع العبد أ ن يوظف ذلك ونحوه ليحقق هذا المقام الرفيع مقام التذكر ويكون من الذاكرين الله كثيرا ضد ك ل ا م لا بد أ لسهل هذا المعنى في س ي ا ق ه من الرجوع إ ل ى مرجع هذا كله وله مرجع عظيم في ا ل ق ر آ ن ا ل ك ر يعني م ي ا ل ي ك م نيجه لما تعرف م خ ب ب يرى ا ل م ر ج ع د ي ا ل م نيجه هنالك تستطيع ب إ ذ ن الله أ ن تسير إ ل ى الله متذكرا وتشعر أ ن ك تترقى بدايه السماء خ ط و ة خ ط و ة و م ن ز ل ة م ن ز ل ة وتشعر ب ا ل ت ز ك ي ة فعلا روحا وريحانا ت هذا عليك الجنة من انسان المعنى ا ل م ر ش ح هو قول الله عز وجل و إ ذ ا خذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذ ر ي ا ت واشهدهم على أ ن ف س ه م الست بربكم قالوا بلى شهدنا أ ن تقولوا يوم ا ل ق ي ا م ه إ ن ا كنا عن هذا غ ا ف ل غافل الغافل ضد الذاكر و ا ل غ ف ل ة ب ر الذكر فلا يكون ا ل غ ا ت ل ذاكرا ولا يكون الذاكر غ ا ت ل ا والذكر ضد ا ل غ ف ل ة السنديه هذه ا ل آ ي ة هي مرجع الذكر وقبل أ ن أ ب ي ن ذلك أرجع إ ل ى ن ف ظ الذكر أ و ص ن ل ح الذكر كما ورد في كتاب الله و س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل أ ص ل عند العرب في إ ط ل ا ق هذه الكلمه و إ ن م ا ي ف ه ل كتاب الله ب ا ل ل غ ة التي بها ن ج ا كما ا ج م ع على ذلك ا ل ص ح ا ب ة الكرام رضي الله عنه عابود في ا ل ا ن ت ل ا ق لتدبر ا ل ق ر آ ن الكريم من فهمه على و ز ا ن كلام العرب و م ق ا ط ب ا ت ه ا كما قال الامام الشافعي أ ي ض ا ل كتاب الرساله وعله ك ث ي ر اشتهر ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما اوصى بديوان شعر العرب قال ان فيه ت س ي ر كتاب ر ب ي أ و كما قال رضي الله عنه و ر ض لذلك قلت لا بد من تزيد ما تفهم العرب الى ا ذ ك ر الذكر عند العرب وفيما عاد ي و الغفير ضد النسيان كما قلت آ ن ي س الذكر ضد النسيان انسان نسي أ و ذكر إ ذ ا ذكر يعني تذكر و إ ذ ا نسي ف ق ط عن دانه و د ي ن ه ما كان ينبغي أ ن يذكره هذا هو الاصغر ومنهم ثقل المعنى لجميع ما ذكر فيه هذا الرسول في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة لكن طبعا بزيادات إ س ر ا ئ ي ة أ ي بمعاني ربانيه ج د ي د ة ولكنها ترجع جميعا إ ل ى هذا كل م ع الرسول ن ي ا ذ ك وغي ق ر آ ن م ت ا ل ق ر آ ن ي الذكر القرآن القرآن الله وره عشر فاستمسك ب ا ل ن ب ي اوحي اليك إ ن ك على صراط مستقيم و إ ن ه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون عما لم تتذكروا اجزاء الذكر سواء من القران ذكر أ و ا ل أ ل ف ا ظ التي يذكر الله بها سبحان الله و ح م د لله ولا إ ل ه إ ل ا الله وسائر ا ل أ ل ف ا ظ المقصوره في ذكر أ و أ ي ا م الله عز وجل يعني ا ل ن و ا ز ي من أ م ه ا ت ا ل م ط ا ئ ب التي نزلت على القوم السابقين و ا ل ل ا ح ف ي ن كما وقع ل ق و ل حاد وثمود وفرعون ومن جاء بعدهم وما س ي خ ر من ذلك الا يوم ا ل ي ا م ه هم ذلك ذكر كما قال الله عز وجل وذكرهم ب أ ي ا م الله او سميت الذكر هذا الكون كله ا س م و ا ت والنجوم والكواكب و ا ل ا ر ض و ن ح ي و ا ن ا ت والانسان كل ا ل خ ل ا ئ و أ ش ت ا ن الخلق و أ ش ت ا ن النعم فكل ذلك إ ن م ا خلقه الله عز وجل تبصره ي وذكرى ب ك ل عقل م ن ب غ ي تبصره وذكرى ف ذ ل ك ذكر كل هذه المعاني ترجع في أ ص ل ه ا إ ل ى ن ع ن ى التذكر بذل المسيح تذكر مال تذكر العهد ا ل أ و ل وعدم ن س ي ا ن ي ل أ ن الله عز وجل حينما خلق آ د م خلق فيه سبحانه وتعالى خلق فيه كل ابنائه خلال الاقيام وذلك في الحديث الصحيح العزيز وقد رويت بصيغ م خ ت ل ف في قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما خلق الله آ د م م ت ح ظهره ف ي ي د ه سبحانه وتعالى ل م ش ا ء وكيفك بلا ت م ي ز ل ولا تنطيل فسقطت ي يده ف في ظ ع ر ي كل ندمه هو خالقها لا يوجد ث ي ه ا معنى الجلال الله خلق آدم ونفق فيه روحي في رواية مططل لله ي من مضى عزوجل فقررت آ د م ع ا آدم فقال ا ل ح ي د لله فقال الله عزوجل يرحمك الله يا آ د م ومن هنا صار السلم الى يوم القيامه ثم قال له الله عز وجل اذهب إ ل ى أ و ل ئ ك الجنود من الملائكه ة نجلسل الزمو ل ل ا عز عادم وجل إليه. وسلم وعليكم ورحمة إليه عليهم فقال له الآدم عليكم الملائكة ورحمة الله وبركاته فرزبت تلك تأليتك وتأليت بنيك أو كما قال النبي عليه الشاهد الخير نص الذي ك ر ت ه ف م ت ح الله عز وجل ظهره ب ي د ف ب إ ذ ن الله بدا ل آ ن يعني ادم الذي يشوف ذري بيده من الزر. عالم الضر هي النقطه ا ل د ق ي ق ة ا ل ص غ ي ر ة التي لا تكاد ترعي ا ل ل ه ع في ا ل ع ل ي ه السلام كل لبني هو فجعل ب ادم ولكن عليه آدم السلام ينظر في ذريته بدا ادم يشوف فلانه ممن الله خالقه خلاله الخيام ف ر أ ى نورا ً بين عيني احدهم ا ع ج د ه م واحذروا من سري ي د ي د و بين عينيه و ح م ن و ع ج ب و ه ا بدحنه فقال أ ي رب من هذا هذا ا د و ن يارب قالوا هذا بنوك داوود عليه السلام وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام ق ل هذا ب و ك داوود فكان لجمال داوود في عالم الغيب ما سيقع بعد ه في عالم ا ل ش ه ا د ة المعلى د و د ع ل ي ه ايه ل ل المكان الإنادى س ا م قبله اخرى ل ل و عبدنا داود د يا ن إنه أول إنا فحرنا الفدال معه جبال ع ي اولي ل ش ا ب ا ر م ل ه أول و في آ جميع أ يا فدال أودين م ه و الجبال ي في م ي كان داود عليه السلام اذا ل ل س ا م إ ج ل ت يذكر الله مدركا أ في وكذلك أصيلا يصبح إلى المحشية قال بعض فيها داود ويسمع بحث الجدال يا جدال اويدي معه, معه فكانت تذكر الله في ذكر د ا و د يعني الطريق اللي ذ ك ر داوود مطلقا يا جدال اويدي معه مصير وكان ذا اي ي ع ن له ق و ة في م د ن ه وفي إ ي م ا ن ه وصاحب الصيام الذي مدحه النبي عليه الصلاه والسلام خير الصيام صيام داود احد الصحيح يقوم يوما ويقطر يوما وكان يقوم مثل الليل وكان مشتغلا بصناعه الدروع من الحبيب والسلاح الى غير الليل اتاه الله قوته لليل وكان ياكل من طعام يده كما قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام كان رجلا ربانيا وكفر هذا الرجل بالنور الذي أ ع ط ا ه الله عز وجل تميزه من د ي ن ا ل خ ل ا ئ ف انتبه اليه آ د م وهو يتجول بناظريه في ذريته التي أ ر ا ه الله اياها من عالم الشر مما س ي ح ر ق سبحانه وتعالى الى يوم ا ل ق ي ا م فكان آ د م سائلا ربه يا ربي أ ي ربي كم عمره كم عمر يا هذا الرجل من ا ل ن ا ئ ي في ر و ا ي ة قالت ستونه وفي الروايه قال اربعون سنه وفي الروايتين صحيح حينما قال ذلك استقل آ د م عمر بن يده فقال له جاخي اربعين في سنه ما ل ل ذ ي عاش أ في سنة سما ورد حديث ما في شحن فجدتكم قالوا ادم يا رب زده من عمري أ ر ب ع ي ن سنه حيث اربعين سنه من عمري و ا ع ن ي ا ل هذا ل ي عبده آدم قالوا له انت وذاك ل إلى آدم و أ ض ي ت داود عليهما ل ص ل ا ة والسلام ع ل ى ن ب ي ه ا أ ف ض ل الصلاة ي التسليم ف أ د خ ل ا ل ج ن ة ثم أ ه ب ط منها اي ادم وهذا ح د ا ل طويل مفصل وهو في المنتبه في كمه لسند صحيح وعند الحاكم في المستبرك أ ي ض ا لسند صحيح ثم أ ه ب ط الارض حتى جاء أ ج ل عاش ادم ما شاء الله في زمان ارسل ولكن إ ل ى اربعين فضلت فاحسن بربعين الف جاء بلد فطرق بابه اي طرق بابه ب ف ي الرمز جاء ف ي ض ف عليه صافي موجيا فادم كلما ملك الموت قال ركحوه بقي عند اربعين قالوا ملك الموت اولم تعطي ابنك ذا م و د اربعين حل هذا بلد فقال النبي عليه الصلاه والسلام س ي د و ن محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ع ل ي ق ا على ا ل ق ص ة العيشيله قال فنسي آ د م ونسيت ذريته في كلمه ترد فوضى فنسي آ د م ونسيت ذريته وجحد آ د م وجحدت ذريته ورثناها عن أ ب ي ن ا آ د م ولذلك جعل الله عز وجل في يوم ا ل ح ا ا ب جعل ل ح ت ا ب فاستوحى من حد كل ش ي ء وجعل الشهود من ا ل م ل ا ئ ك ة ومن الجنود و ا ل أ ب د ا ن والمواقع وغير ذلك مما الله فيه عليه جعل كل ذلك توفيقا و إ ح ص ا ء ا على الرئاسه ومن هنا أ ش ه د الله عز وجل كل ج ر ع ي ة آ د م من عالم الضر على انفسهم على انفسهم ق ل و ا بربكم و ا لا وهذا من بين علم ا الله فطر القران إ سفرة على الفت ت و ح ي د أعظم الله بربكم قالوا بانا ش ه ي د يحكي تركيز الله عن ل ل ذريه ة ا إ س ل ا م شهدنا بلى شهدنا يعني نعم ل شرفنا شهدنا ان تقولوا لم الله ع ز م بان يشهد سوء ورسول ا ب ا ن بل في حب يوم ا ل ق ي ا م ة تقولوا ما خلق ا ل ع ز ه ان تقولوا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ا كنا ع ن هذا غ ا ف ر ي ن فطبع الله عز وجل الذكر في القلوب فكرته وهذا هو المعنى ب ي ر ي ح د ي ك كل مولود يولد على الفطره على هذا الذكر على هذا الطبع الذي الطبع في سلوك بني ا د ن على توحيد الله أ ي على الاسلام ف أ ب و ا ه بوهوبتانها او ينصرانها و يسلسانها ل ى ع و ا د مشتبه ل ل ت و ي ن ا ل ا ج م ا ع ي الذي سيقع ا ل إ ن س ا ن فيما بعد أ م ا الفطره ا ل ح ق ي ق ي الاصيله في ا ل إ ن س ا ن فهي توحيد الله عز وجل توحيد الربوبيه وتوحيد ا ل ا ل و ه من هنا إ ذ ن تبين أ ن مما ت ف س ر به ت و ب ة ا ل إ ن س ا ن التذكر والذكر مما ت ف ك ر به الاسلام الكافر التذكر والذكر سبحان الله توقعت في الحلقه ا انه احد يهودي أ و نجوزي او نصراني أ و من نادمين ع ي ح ا ل الله بعض الاحيان سلم الحلال تتلقاه اسلامك ت ت ق ا ح م عرس سلم الاسلام دياله ف ت ت ل ق ه ش عنده حسابات سلم الحلال حسابات باينه و ب ر ط و ع ه عرقي في ق حقيقي باش يطعله حقيقه ثانيه ل م ح ا لا في دينه م دينيهم أيسا في ولا في وضعيه الديني في ا ل ي م ومع ذلك المسلم كثير من ا ل ن ا س واحد سمعت بودي الرزق ا ل أ ل م ا ن ي ف ت ح د ث ف عربيه طريقه على ت م ر ع ا ل س ل ي ه يعني تصوره انسان غربي ترفعني اخواني بعيدي عن الثقافه ا ل س ل ب ي ة والعنوبه وجاء بهذا البلد يمضي و ب ا س ي واحد النجاح و تعثر بمنظر وحشه ا منظر اكثر فيه سلمه وهو انه ر أ ى الناس يصلون واللي اكثر فيه ز ي ا ن السجود كالحكيم مسلمين عن صريخه الخضوع لهم رب ا ل ع ا ل م فتعثر بمنظر السجود كيف يعني وجه هذا خطا خاطئ د و ع ق ديال الاسد م ي غ و ش خطا عقل هذا لا نسى في خلفه فطره هو نفسه لا يعلمه ي م ا انه منذ أ ن كان في عالم الضر من ظهر هذا أ و في ظهر هذا لم تمام بالطبع حديث فحرك ذلك المحرزه و ا ل س ج د حرك ما فيه من اصول نافيه ونافيه فحصل له التذكر بانه مسلم فاسلم معناه هو ولذلك الله عز وجل النبي صلى ا ل ل ي ه و ه و يدعو إ ل ى الله شهاده د من النبي صلى الله ع ا ل ز ه وسلم في حق الاكبر فيقول ي و ا ب ذ ك ر إ ن م ا أ ن ت مذكر ب ذكر هم ذكريات ل و ب ه و ر أ و ا ممر ا ل ش ي و ف ي فسروا ي ح ر و ن خلفهم لكن صنع ا ل ح ق ي ق ة ان فسر ي ل ي ر ه م ثم يشهدوا ان لا إ ل ه الا الله و أ ن ك يا محمد رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة فذكر إ ن م ا حفر حفر ب و ظ ي ف ة محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فذكر إ ن م ا أ ن ت النكع فذكر ا ل ن ك ع ة الذكرى س ي ت ذ ك ر من ي ش ا ء ويتجنبها الاشقاء الذي ي ص ف ى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا فاذا ا ل ح من ت ذ ك ر وذكر اسم ر ب ك فصلنا الذكر هذا الذي ذكر اسم ر ب ك هذا و ل ك ا في يوحنا الذكر لا اله الا الله سبحان الله ي ع ن ي نشد أ ن ف ا د وجبه لا ذكر ت ما ربه لفظا ولكن اسم ربه اسم ربي يذكره بالعهد ا ل أ و ل الم اهد ل ك م يا بني ادم ان لا تعبد الشيطان فاذا غ ض ربك من بني آ د م من طهور امس ذرياته واشهدهم ا على انفسهم أ ل س ت بربكم ق ا ل بلى العدل الاول الذي يجب ان نتذكره فالمؤمن الذي أ ك ر م ه الله بالفلان و أ ك ر م ه ب ا ل إ س ل ا م هدر وحش حين كثير وفجر ك ب ي ر من الله عز وجل ان خبر ان تولد بين أ ب و ي ن مسلمين ب ل أ ن ه واحد من شهود كبير م في الوصول إ ل ى الله عز وجل عندك مكتفى لسابعي كونك وليدا ل أ ب و ي ن نسيم ومن بعد م ا عليك إ ل ا أ ن تذكر اجتماعا الى كتاب الله عز وجل فالذكر إذن ا ل ذ ك ر ا م ض ه الله عز وجل وعفا عليه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب جميع أ ل و ا ن ه ذكر ب ا ل ق ر آ ن وذكر ب ا ل أ ف ك ا ر ا ل م ع ص و ر ة وذكر بتدبر الكون وبالتفكر في الخلق و ب ت ذ ب ر ا ل ق ر آ ن الكريم وبكل ا ل أ ش ي ا ء و ب ت ذ ب ر ا ل آ ل ي وبتفكر في أ ي ا م الله ك ل كل الواحده أ م ر ن ا في تدبرها أ و التفكر فيها ت ذ ك ي ر ا كل ذلك انما ي ت ج د د العزا مع الله ولتعلم وازداد ع ن ش ه بان الميثاق الذي بينك وبين الله هو ميثاق غريب ح ق ا ميثاق ا ل ع ب و د ي ة ا ل م ط ل ق ة ميثاق الخضوع لاله واحد ا ل أ ح د الصرف الصمد ميثاق العهد على السير خزما دون التفات إ ل ى و س و س ا ل ح ي ط ا ن ولا الى لوم لائم يدومك عن حب الله في حد الله عز وجل و ا ل ر غ ب ة فيما عنده من أ ن ع م في الدنيا وفي باخره ها هنا اذا كان المؤمن مدمنا على الذكر باشكال مختلفه ستبقى نداوه ا ل إ ي م ا ن في قلبه ط ر ي ا لا يزال لسانك رطبا و ا ل ر ط و ب ة ح ص ل ب ا ل ن د ا ء والصراط وهي د ا ل ة على ا ل ح ي ا ة ضد ا ل ن و ر فاللسان حي والقلب حي ل أ ن ك متصل بالحي الذي لا يموت سبحانه、وتعالى. متصل به عبر العهد الذي قطعه عليك وقبلته قالوا بلى شهدت ي وقبلته فطره ثم قبلته شهاده إذ شهدت ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نتكلم ا ل آ ن بحول الله عن ن س ا ل ك الذكر والذكرى والتذكر أ و ل مسالك و أ ش ر ف مسالك هو ا ل ق ر آ ن الكريم هذا لنا نحن المسلمين طبعا ولكن المسلمين طبعا ان باب الاولى واعظم ل أ ن ه م آ م ن و ا بربه م وبكتاب ربه م ف أ و ل شيء ي ح ز ن به ا ل إ ن س ا ن و ي ش ت ج ل به اشتغالا كتاب الله سبحانه ل ى ل أ ن ه الذكر و إ ن ه لذكر ل ك ش ولقوم ولقوم و ل ي و ا ل ق ي ا م كتاب الله سبحانه وتعالى كلامه وهذه ا ل ع ب ا ر ة ديالي كون ا ل ق ر آ ن الكريم كلام الله ر ع ب ا ر ة مسلسله من أ ع ظ م الكلمات واجمع العلماء العقيده على أ ن ا ل ق ر آ ن كلام لله عز و ج كلام ه ومن صفاته سبحانه وتعالى أ ن ه متكلم سبحانه وتعالى متكلم ب ك ل ا م ومن كلامه القران والله عز وجل كامل ذو الجلال و ا ل إ ش ر ا ر كامل ولا تكون صفاته إ ل ا صفات الكمال و إ ذ ا كان كلامه ص ف ة له فكلامه كامل ومن هنا كان ا ل ق ر آ ن ك ا م ل وهذا ف ي ء مهين و ع ظ ي م من وجوه ا ل م ت أ د د ه أ و ل ا من غ ر ا ب ة ا ل أ م ر م ل ش ي ء غ ر ي ب الذي اما انتهاء الشيء عن جد وامره من شهيع جد لنا لن يقياس وذلك أ ن الله أ ت ا ح للناس أ ع ط ه م ف ر ص ة أ ن يتكلموا بكلام الله شيء عجيب ارى ما كنت هل شد من خفض للديك وانت موقن ان هذا كلام و ا ل ل ثم اشكره أ ن ت متكلم البيت حزين حزين جدا فرصه دليله وعجيبه أ ن من الله علينا نحن ب ن ي آ ن ا كيف ن ق ر أ شيئا اسمه كلام الله أ و ت ق و ل و ن ما كلام الله لا يمكن أ ب د ا أ ن يحاط ب ك ل م ا ت ل سبحانه ل ى وهو رب الكون رب الكون الذي خلق كل شيء خالق كل شيء وهو على كل شيء و ف ي سبحانه、وتعالى. وهو ت ع ا ل ى و سبحانه وتعالى محيط بكل شيء س ب ح ا ن ه وتعالى ا ه ر فوق عباده وهو على كل شيء قدير س ب ح ا ن هذا وتعالى ه الرب العظيم الذي ب ر ع الكون خ شر الكون كله خلقه و حذر كل شيء يقع فيه لا ل ز ا ل حجابا ولا يقع فيه شيء إ ل ا بكفيه فهو بذلك حي خيوم من القوامه عن ا ل إ د ا ر ة رب ي تعالى مجال الكون دير لا شيء امنه سبحانه وتعالى بل مجال هو يديره لا يقع فيه شيء إ ل ا باذنه ل و إ ل ا بعلمه وهذا شيء غريب وعجيب ل أ ن ه يتصل ب ق د ر ة الله ا ل م ط ل ق ة والتي يستحيل ع ل ى العقل ا ل ب س ن ي والخيال الثاني ان يحيط ولوح في بعضها ومستحيل وإنما يشهانه كتابه سنة ربو العظيم لتكلم مباركه ان يوليسك ل م ا ء ومن ان ر ى مكتب ي سيشوفه ل ي م فقط ن ك ترى انك ترى انك ترى ن ك ترى انك ترى انك ترى انك ترى ا ك ترى ا ترى انك ترى انك ترى انك ترى انك ترى انك ترى ا ن ر ى انك ت ن ج و م و ا ل ك و انك ترى ن ك ترى انك ت ر انك ترى ن ك ت انك ترى ن ه ذ ر ى انك ت ر ف ع في ترى انك انك ترى انك ترى انك ترى انك ت ر ن ك ت ر انك ترى ا ن ل ترى انك ت ن ك ر ى انك ر ى ا ن ر ى ا ن ر ى ا ن م ن ز ل ة العليا والعاطفه لهذا ا ل ق ر آ ن شيء عزيزي وهذا مصدر نعم ن ز ي ر ه ل ل م ن ل ي ن ل أ ن ه م سنين بوحدهم عندهم و ث ي ق ة ا ل و ح ي د ة في الكون ل ا ن ك ن ق و ل ع ل ه ا بيقين م ض ح أ ن هذا كلام الله لا تستطيع أ ن تقول هذا لا على التوراه و لا على الانجيل و لا على اي وثيقه يزعم انها بحمد الله ما, فيها فيها ما, كله ما على ا ل ق ر آ ن ك ل ه لان كل الكتب لاصولها الخانويه صيغه ياخذ الشده لا توجد كلمه اخذ الكوره ولا توجد تعبير رباني فقط ك لان الذين كتبوا ا ل ا ن ج ي ل هم قوه ن من معاني ربانيه ا ل ا ن ج ي ل اللي انزل على عيسى على ل ا عبد ش الشرم من التاريخ قديم وحواري عيسى عليه السلام امن ل و ا ل أ ن ا ج ي ل على ا ل ن ا ل سنصبح ا ل أ ن ا ج ي ل هذا إ ن ج ا ل ق و ل س وهذا إ ن ج ا ل مسدى وهذا إ ن ج انجيل ل ا هذا م ك ت ل ف ولم تزل ب ش ر ي ة من النظره يحرقون ويغيرون حتى لم ي ر قمت بذلك فقيا عبر ا عبار كبعض ا ا ل آ ث ر أو ك الاثار آ ث ر بتعطيح ا ل آ كبعض ا ل آ ث ا ر التي سوى عن ص ح ا ب ة الكرام م م ا يقدر ب ي ر الديني ن ه من القران تامعوه من ن المفندة المفندة ب النبي ي عليه الأحاديث الصحيحة النبي عليه لأنه السلام يقول. أما لا على عليه تحتفظ الصحيحة يوصل دردات و ل أما وحده القرآن ح د بقي كتابا لله محفوظا في اللوح ي المحفوظ يعني الشذوذ كثير بقوله ا ل ل تعالى انا نحن نزلنا الذكر و إ ن ا له لحافظون الذكر بل من ادق ا ل آ ي ا ت في ذلك بل هو ق ر آ ن مجيد في لوح محفوف ظ ي لوح ما هذه من اعجب ا ل آ ي ا ت و أ ع ظ م ه ا اللوح ل و ح م ح ف و ظ لوح ا ل ي ت في ا ل ل و الخشبي ك ن ل ي س م ض ه م فكتاب الله محفوظ في اللوح الغيثي المحفوظ وما نحن هذا لانه عندي معنى عظيم جدا وغريب اللوح المحفوظ هو م د و ن ة ا ل غ ي ب من مكان ولا سيكون الى يوم ا ل ق ي ا م ة فاذا كان ذلك كذلك فهذا مهم جدا في أ ن ا ل ق ر آ ن محفوظ في الماضي ومحفوظ في الحاضر ومحفوظ في المستقبل ما د م أ ن ه مستر في اللوحي ل أ ن اللوح ا ل م ح ف و ظ اثبات ب ي راضي ولحاضر ا و ا ل م س ت ق ب ل فلو طاردنا و ا ل ف ض غير ص ح ي ح أ ن الناس جميعا نزوا ا ل ق ر آ ن وفقدت نطق النصح فقدوا سينبعث من جديد في صدر ن ا ل ل ا دام أ ن ه في اللوح ا ل م ح ف و ظ الذي ح ف ظ الله به ا ل ق ر آ ن إ ل ى ا ل آ ب ا د غيبا ن ف س ا وثيقه من اغرب ا ل و ث ا ئ كتاب م س ع د من هنا كان أ ر ف ع الذكر عن الذكرى ارفع الذكر به الله عز وجل من يعمل الا من عليه جديده مع الله عز وجل جديده ل أ ن ك مخلوق لخالقك ومرضوب لرب عظيم ا ل ق ر آ ن ل أ ن ك حينما تتصل بالله عبر ا ل ق ر آ ن الكريم تكون ص ل ة ك به سبحانه ص ل ة بلا و ط ي صلة ومن هنا قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وان احدكم إ ذ ا صلى يناجي ربه لأنه يصدق القرآن ينادي ينادي يصدق مناجات خطاب كم مرة هامس الأموش ومن ل يكون ي بعيد لا تكون م ن ا ة ا ل ش ر و ط المناجات ي ك و ن قريب ولا تكون ا ل م ن ا ج ا ة المناجات إ ذ ا كانت في محبه انها تتجدد وخفض في الحادث راها مخاخمه فهي صوت ه ا ر س و م ح ب ة وقرب وكل هذه م ؤ ش ر ا ت تدل على أ ن العبد إ ذ ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن الكريم ك أ ن ه يخافض ربه و ك أ ن ربه يخافضه ان تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك الذكر العظيم فعلا اننا نحن نزلنا الذكر ذكر ا ل عظيم هو ا ل ق ر آ ن الكريم رأى و ح ل ك ت الناس أ ف لا ن يعرفون بانها تبعي طبيعه ا ل ق ر آ ن تتحدث ي ن ه ا وكانت تتحدث عنها ل ر وكانت تتحدث ر ش في عنها ج القرآن وكانت ل ن تتحدث عنها ل ر ل ش ر لانك لا ت خ ه م ا ل ق ر آ ن لا أ ب د ا ا ل ق ر آ ن إ ذ ا ق ر أ ت ه ف أ ن ت تصل بالله بلا واقع فانك تقرا كلامه المباشر هذا كلام الوعد ب العلم حرف حرف حرف حر. ف أ ن ت تسلوه وتعيد قراءته وتتكلم بكلام تكلم الله به من قدر ف حقك شرف عظيم اعصم الانسان شرف غريب ماشي ء أ ب د أ ن الملك ر ا س و م عطاء ب ق ا ر ئ ا ل ق ر آ ن بكل حرف حسن لكن فيها انك في علم من علوم ا ل إ س ل ا م ولا م ص ت من ن ص و ف الاسلام لاحاديث صحيحه و م ت و ا ت ر ة ولا أ ي شيء من ا ل أ ب ش ا ر يعطيك ر ب عليه ا ل ح س ن ا ت بالحرف إ ل ا ا ل ق ر آ ن شيئا تؤجر على العلم بقبر ما تتعلم وتعلم وتؤجر على ما سوى ذلك بهذا المنهج ع العموم إ ل ا ا ل ق ر آ ن فتؤجر على ت ل ا و ي ه قبل ب ه ل م ه ن ش ي ك م ن العمليه لا ت ت م ك العمليه م ت ولكنها تترك العمليه ذ ولكنها ن تترك ا ل ع م ل ي ة ولكنها س ت ت ل ك العمليه احفظ ولكنها تترك العمليه ولكن ا ل ت ر ل م ا ل ء يقولون ه ان ا ل ع م ل ي ن ي ل ق ر آ ن التراث ل فتاه ويحفظون ا العقليه فلما يحفظ اللي ي ص ر و الا من ا ل ق ر آ ن فاتحا و غ ي ا ه ا م بقرا وما ت ج ى نواه ب ع ر ض له بكل حرف ح س ن ة والحسنات دي عشرين أ ن س ا ن ه ا هذا مثلا ا ت كلمه وحتى ا ل إ ن س ا ن الذي تفهمه ل غ ة ا ل ق ر آ ن راهم يجلس حديث ل أ ن لك بكل حرف ح س ن ة لا رغم مقصود في يعني آه. آه. مالي. مالي. لا يكون لحرفنا ببساطة الا ح ر ف اذا مقصودية لا لها معنى ت انتظم ر ي ي خ ع ي ب ا في ا ل ع ن المعنى معنى الثمن لا ي ك و ن ل ل ح ر ف م إلا انتظم الكلمة ويقول الحمد ما جاءت لانه ل اما、A、وحدة الوحدة ي بوحدة ا ل ببساطه و اجش ل ي ع كلامه ل ن وقبل الحمل أ ب ب المبارك ط ة ك ا م فيه ب ر ك الربانية هذا كلام تكلم به الله راه مو ع ز ي ز ة ع ج ي ز ة ومن هنا كان له ا ل أ ث ر الغريب الذي لا يفهم العقل منه شيء عسلمنا أمس هذا الصحابي الذي ع ل ج اللذين بصوره الفتحه ضعف ع ب د ا ل الحياه شدو قرا عليه ص و ر ة الفتحه بربع ع ب د ا ل ح ي الحياه شدو س ر ا ئ ي ل ي ي ن مما ه صوره ا ل ف ت ح ا بربع ه ك ل ا م ا ل ل ه الحياه ا ل ح ي ة خلق الله فقضى عليها ا ل ق ر آ ن ل أ ن ه كلام الله عز و كيف من كشف ولكيف انجوم السؤال عنه ب ل ا كما قال مالك رحمه ا ل ل اذن ارفع الذكر ا ل ق ر آ ن عليه ع ش ر ا ل م س ل ي ن ان نعود م ر ة أ خ ر ى إ ل ى ا ل ق ر آ ن وتجديد العهد به والصله ه ولكن كما ا ن ج ولناء نعبر ا ل ق ر آ ن احسن من ذلك وحينما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الله ي ب ع ث لهذه ا ل أ م ة على ر أ س كل م ئ ة عام أو من يجدد لها دينها ف أ و ل تزيد العهد بالطلقان لأنه شوف ت ب ي ل ن ا إن ا ل ل ه ي ب ع ث ا ه ذ القراني م ع ي هل يبعثه الله يبعث يبعث يبعث ف الرسل هذه عصر بعث الرسل و فمن ن ب ع ث لتجديد جديد الدين يقوم ب و ظ ي ف ة الرسول عليه الصلاه والسلام واشتهي و ظ ي ف ة الرسول فذكر إ ن م ا أ ن ك مذكر وبما كان يذكر بالذكر و أ و ل الذكر الناس من ف ع ل ن ه الذكر فجديد الدين أ و ل شيخ ف الجلدان ت ج ي د ا ل ق ر آ ن في قلوب الناس لان قسمت ا ل ق ر آ ن ي ذ ب ك لان ط ب ع ه ش ع ب السيئ لتعامل الناس الربيع مع القران فيه ففي جيل ذلك ذلك الكتاب الذي نزل على محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفتح به ل ك و ن الافاق لنور كتاب الله عز وجل وصار نورا في الدنيا وهو كذلك في ا ل آ خ ر ة إ ن شاء الله إ ذ ن المؤمن الكيس الباطن هو من جعل ذ ك ر ذكره هو القران فيه ومن هنا كانت خ ا ت م ة ص و ر ة ف قاص فذكر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف وعيه فذكر بالقران هو ذكر و ب ر ه ذكر من ق ر أ ه ذكر وتزكيه من أ ر ا د ان يذكر الكرعه يذكر الله جل ويحضر معالج التوحيد ويذاكر عليه ا ل ص ل ا ومن أ ر ا د ان يذكر غيره عليه الصلاه والكلام في هذا لا ينساه ولنرخص لذكر ا ل أ ش ي ا ء الاخرى من الذكر أ ي ض ا الذكر بالتدبر والتفكر التدبر حما به الله مرارا تدبر ا ل ق ر آ ن يعني تشد ا ي ة و ا ح د ة أ و آ ي ت ي ن او ثلاث شئ كثير من ا ل ق ر آ ن لا يقع لكم ا ل ق ر آ ن يوم لا واحده يقع في ن ع ا م من, من العارف ولكن في ا ي ن يقع آ ي ه ايه امرا ونهيا خبرا خبرا شد بعض ا ل ق ر آ ن تعيش هذا هو مسؤول ف ي عنه ومسؤول ف ي ا رب ش عنه ومسؤول عنه و م س ا و ل عنه و م س ا و ل عنه ي ومسؤول عنه فيها ومسؤول عنه ومسؤول عنه ومسؤول ق ر عنه ومسؤول أم عنه الخلوه هو ا ل ق ر آ ن الكريم حينما نتدبر التدبر والتفكر و أ ن التفكر فيتعلق بالكون ب ا ل ح ي ا ة بالموت ب ا ل ن و ا ز ر من كل فم وشكل إ ن س ا ن يكون عنده قلب حيث في شكل نشي جنبك على ا ل أ ص د ق ا ء او ح ت ي ا ر ا ل خ ط ي ة حيث يشعر باشياء ل أ حينما تقع ولما تقع وكما تقع ف ي ت ت أ ذ ك ل في التقع الله عز وجل حينما حدثنا عن نعم ا ل ح م و ا ش ا ق ا ل س م و ا ت ذكرنا بالخشب افلم ينظروا ا ل ل س م ا ء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها ب ا ل قرود و ض ر ض م ب ت ن ا ه ا و أ ل ق ي ن ا فيها روافيا و أ ن ب ت ن ا فيها من كل زوج ب ي د ت ب ص ر ه و ذ ك ر مثل ا ل ا ش ر ا ت ب ص ر ة لك وذكرى, لك. وذكرى لكل تبصرة وذكرى ك ل عز م ن ي من ا ل إ ن ا ب ة التي تحدثناها فالذكرى و ا ل إ ن ا ب ة كلمتان متقاطعتان ي ح ت ك ت ب ذكرى ت ا ل ح ب فيها ل أ ن ه لا يتذكر إ ل ا من يميد و إ ن م ا ي ن ي د من يتذكر أ ي ض ا فمن م ث ا ل ه التذكر أ ن ا ل إ ن س ا ن ح س بالحياه من كل ج م ا د وربما الجماد أ ع ق ل منه و أ و ع ا ن ه من ا ل ح و ا د ث ي الحياة الجنائية الصحية ن ندر بحسب ويعيش الكون لحظه لحظه من عمره ليتكشفوا ان تقولوا يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ا كنا عن هذا ف ا ف ل ي ن بل شواهد الله على خ ق ي ه و ح ج ر ت ه سبحانه عليهم قاطعه صغيره من كتاب الله كما ذكرنا ومن كون الله وخلق الله ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فاقنا عذاب النار هذا مسبح عرضي من مسالك التذكر لكي يذكرنا من عهد الامر لان هذه الكائنات ش ه ا د ا لله هذه الكائنات شهاده لله وتذكرك بشهادتك انت أ ي ض ا لله شهادتك ا ل أ و ل ى الفطريه وشهادتك ا ل ث ا ن ي ة المكتسبه لكتابه و ل س م ع ك ن ل م سلمين أ و سلسل الله رب العالمين من بعد كفرين وضلال الكائنات تذكرك ب ا ل ش ه ا د ت ي ا ل ش ه ا د ة الفطريه قالوا ان ة ل تذكروا ل د ي ن القلوب جاء ا نتذكرهم س والرسل وظائفهم جميعا انهم يذكرون البشريه الكتب كلها تذكر البشريه المجددون في الدين يذكرون الناس في الله ومن دين الله والمؤمن من يتذكر المؤمن من ي فذكر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف وعيه فذكر إ ن ن ا ت ه الذكر سيد فذكر من يخشى مؤمن يتذكر ل أ ن ي عنده خالد يخشى والديه ما تسمحوش ب ا ل آ س ا ل والخطايا و ا ل ذ ر و ب حتى أ ش ر ي د ه ا ف ه ن لا تدخل له وعيا لله فلا يحيك معروفا ولا ينكر منكرا ل أ ن ه من أ ث ق ا ل ت عليه الذنوب يصعوب أن ي ه بك على ذ ك ل ناس من عشاء غارق من هذه الطرق تغلقوا بطرق ل ي س ه هكذا يقع اللسان حينما يرسوله ويخرج بعيدا بعيدا عن الله يحتاج إ ل ى نداء قران ا ل ق م ب ح س ة لمن كان له قلب حاول قد سمع وهو ش ه ي د شهيد حاضر ش ه ا د ة القلب على ما كان منه من أمر المسلك ل الثالث للتذكر من بعد ا ل م ث ل ت ي ن ا ل ق ر آ ن والكون ا ل م ث ل ك الثالث أ ي ا م الله وذكرهم بايام أ ي م الله ا ل أ دي الله ا أ ي دي الرب؟ يتحدثون في ا الرب م مذكرون ذ ه بعضهم إنها هم الآية قال المضائي الناس بناء العرب أيام العرب يعني اللي الأدم العربي تنجل على حول في يعني يقرأ كريح في ح ا ك ا ت تسمى أ ي ا م ا ل عرب كان بعض المستابين, بعض المستابين, المستابين المستاب هو الذي يعرف الانساب يا عرب في طبقين هذا الزمن يعرف الخبائث و ع ر ف هذولا الاسلام ويستنشق الابدان كان بعض المستابون صاروا مشهورين ل م ا ن س ا ن فكان من ع ل م ي ن ا لعلموا بايام العرب يعني أ ل ا ي ا م بدات فيها م ع ا ي ر ك ب ي ر ة ولو كي ا ر خ و ا بها تعمل فيه هذا يوم من أ ي ا م العرب وحرب الباسون يوم من ايام العرب والخضراء يوم من ايام العرب ايام السيره ويوم ا ل بحال كما كان بين الاوس والخضرج ويوم القريب يوم القريب, إن الذين سووا ببدر منكم يوم القريب هم ي وقود الناس هذه أ ي ا م العرب فما أ ي ا م الله قالوا ب ي ا م على ل غ ة العرب ل أ ن الله انزل القران ب ل غ ة ه م و إ ن م ا يفهم بلغتهم ايام الله, الله و من ي الله ما وقع لحادث يوم من ايام الله و أ ي يوم شر العشره ما وقع لفرعون وذنوبه يوم من ايام الله و أ ي ا م الله تسرى ما زالت ل ا م ما زالت طبق ي م ز ل ا ح باقيه وما ز ل ت تبقى ولكن ح س ن ان ت ك ر و ا بهذا المشهد لمن ا سمعوا ا ل أ خ ب ا ر شارع صار برمج جنوب امريكا قولوا الطقس م م اضطراب ا ل ط ب ي سنوات يوم من عيال الله وارتكبت الفواحش و ا ر ت ل ب ت العرض باذن الله فانزل الله عنه القبر المؤمن المنقذ لا يقرا هذه الامور الا هكذا وذكرهم في ايام الله يوم من ايام الله كل الفصائل التي تقرا للمسلمين ولغيرهم انما هي من ايام الله وبعضهم استعلقوا وقال من الله ايام الله ايضا قيام النعم كفتح النكهه يوم من ايام الله في الفراق كعادات المسلمين الى يوم ا ل ق ي ا م و م ع ر ك ة بدر يوم من حياه الله ل ن س ب ه المسلمين أ ي ض ا ل أ ن ه انتصار وهكذا كل يوم وقع في حادث كبير من حوادث الخير ل أ ن الله كنت يبتليها بالخير والشر و ن ب ل و ك م بالشر والخير فتنه كل ذلك كلها ايام لحياه ا ل ه فالمؤمن اذا قرا ل ح ي ا ة هكذا ذكرى تذكرهم بالاصل بالشهاده ا ل أ و ل ى وذكرهم ب أ ي ا م ن ا المسلك الرابع و ا ل أ خ ي ر فيما نحن فيه ذكر الله بالفاظ الذكر ليتداول عند كثير من الناس بالفاظ ا ل ق ر آ ن ي ة وبالاسماء ا ل م أ ص و ر ه وبلا لم يعارض كتاب الله وسنه رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني من أ ف ض ل الافكار فعلا أ ن ا ل إ ن س ا ن يتمثال ويقترب م ن أ ل ف ا ظ ا ل ق ر آ ن وذكر الله بها ومن أ ر ف ع ذلك ذكر الله ب ا س م ا ل ل ه ب أ ا ء ا ل ح س ن ة وحكى ابن القيم رحمه الله عن شيخه بن تيميه وكان الرجل ذاكرا من الذاكرين قال من أ ك ث ر ا ل أ ل ف ا ظ من أ س م ا ء الله ا ل ح س ن ة ت أ ث ي ر ا في ح ي ا ة الخلق يا ح وارشد ي قيوم بطلاقه ثمين حديث ومن إنما جباج النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الى انه في اوائل سوره ال عمره الثاني الله لا إلا هو القيوم. ولذلك ا ح ل القيوم و أ ي ض ا كان في آ ي ة الكرسي قبل ذلك من البقر وفي غيرها من ا ل آ ي ا ت والصور وادع واذكر بما شئت بعد ذلك من اسماء الله الحسنى نور نور على نور فحينما تذكر الله باسمائه فانك تذكره سبحانه وتعالى بما اقره على نفسه عز وجل من اسمائه و ع ف ا ت ه فانك توحده حق توحيده بتوحيده في اسلته وبتوحيده في ه ب و ب ي ت ه وهذا من أ ع ظ م الذكر أ ن تتصل بالله من خلال أ س م ا ئ ه ا ل ب س ن ى سائلا متعبدا خ ا ط ع ا خاشعا وفيها أ س ر ا ر عجيبه جدا بها تنفتح المغاليق إ ذ ا ضاقت ك الكبر وغلبت كالديون خذوا اسم الله الرزاق إ ذ ا قهرك الناس وظلمك الناس ف ذ ك ر اسم الله القعراء والجبار وما كان في ذلك من المعاني كل ما يحدث لك من المظالم من الحاجات ت ع ل ف باسم من اسماء الله الحسنى مما يليق بحالك ومقالك كذب باذن الله الجواب عالم عمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء قال المفسرون حتى الكفار الكافر رسول الله حاله الضروره ويقول عطاؤه فمجلس عليه فما بالك بالمؤمن عمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاه فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يجعلون ومن الاستجابه لله ان نتعلق به سبحانه ب أ س م ا ء ذ ك ر بالالفاظ احسن ما يكون ذكر الله اسماء ا ل ل ا ض ي ثم بالكلمات ا ل م ق ص و ر ة من كلام النبوه ة ا ل العظيم للنار و ا ح د عدد هائل من ا ل أ ف ق ا ر الصحيحه وجدت ت ك س ي ر ا ت صغيره تجاره باخرين ب س ي ط شركه ا ل ل ه ب اذكار يوم الليل من رحلته ا ل ن و و في ك د ا ب الاذكار ومن ن و ا ر ا ل كثير من المصنفات شيء جميل ان ا ل إ ن س ا ن يدخل بيته باسم الله ويخرج باسم الله و ي أ ك ل باسم الله و ي ن ا م باسم الله ويشقيق باسم الله ويتحرك باسم الله هذا لا ي ك و ل إ ل ا مع الله كلك ن مع الله عمرو بن ش ي ه سبحانه وتعالى هو معه بعلمه وبقدرته وبتاييده وتجديده وبحفظه سبحانه وتعالى تفاصيل و ر ب في هذا كثير من ي د غير مثل واحد ي ج ب و ن ي ان الكلام طيب هذا الشيوخ قيل لي اسمع الرجل ا ل م و م ن ن حزم دبدر في رطبا وذكر الله في دعاه ا ل ك ي بسم الله ت و ص ل ت على الله و لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله كلمات ب س ي ط ة أ و الله م إ ن ي أ عود لك أ ن أ ظ ل ه أ و أ ذ ل أو ه ا ل ا ل ح د ي ث ا ل ل ه أ م ن ع و د إذن إلى ما نحن فيه في ه في خ ا ت م ة الكلام إ ن المؤمن م ط ا ل ب أ ن ي ذ ك ر الله ألس و جل أ ي ض ا ب م ث ل ك ا ل أ م ط ا ض التي يرى اذكار ا ل م ا ص و ر ة و أ ي ض ا مما جاز له أ ن يجتهد فيه يعني نشيء انه ل إ ن س ا ن ذكر الله عز و جل بغير كتاب الله و بغير ما صح من سنه النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فانه قد اتي ن بضعة لا ابدا ل مضي تكون ر مع ح ق ي ق ة ا ق ر ا ن لا ومع ح ق ي ق ة ا ل ا ي م ن ف إ ن يكن و هذا وذاك فاذكر الله بما شئت وكما شئت من لديك ترى ل أ ن اقرب فكر على ما نص عن القران وما صح عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيه حجيه على كثير من ا ل ع و ا ر ومن لا يستطيع أ ن يحفظ ولا شئ ي الحق م ث ي م ك ن لا يمكن القدره ان يذكر الله عبد الزوجي على الغاز الفصيح ف ي ط ل ب الله الحديث ما هو؟ حولها وهذا في ان يذكر له حول ه ا ا ذ ن ب وهذا الشاهد ق و ي فيما سوس الحديث في هذا الرجل الذي جاء ينتج إ ل ى النبي عليه الصلاه والسلام في سجوده لا يقول ف ل م ي ز هم شيئا ن بطاطا س ا د ويدعو ويطلب الله في صوتي لا هو ب ي ن صار الدين ولا هو بالجاهل فكانها دندن هذا الصحابي ما يفهم النور أ ر ج ع عند معاذ صليت عليه يفهم النور فجل ب ط ل ط م ي ن يقولوا اين رسول الله ما تقول في سجودي فقال النبي عليه الصلاه والسلام ما تقول انت حالك الله جل واتعود به من النار انا واني لا ادبي دندنتك ولا دندنتك معاذ يعني هذا دندنزي اكرم خمس نور و ي ج ع معاذ هل لطاطمين حالها نندنجي ح وذلك انه يجوز لانسان ان يدعو الله بالفاظ لم ترثنا في شتاء الله و ر ا و ل ه رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا مما يتحدث عنه علماء اصول الفقه انه ورد الصدف وانت في المانع ولم يحضر التالي يعني ق ومع ذلك ما ان لهم شيئا في هذه ا ل ح ي ا ة ما ه لم يقل كذا وكذا ي ع ن ي انهم يجيد لهم ان يعبد الله ب أ ص ا ب ه في الدعاء والذكر من لم يرد ه م قول كتاب ولا س ن ة ولكن ورد في احد ساخرى ان الذي علم ا ل ص ح ا ب ما يقولون فهذا يستفاد منه الحكم ا ل ا ص ح ا الخمسون وهو انه من استطاع ان ي ع م د الله ويذكره بالفاظ ا ل ق ر آ ن ي ة فهو افضل وبالفاظ السنيه فهو افضل فان لم ي س ت ف ع فاز له ان يذنب ك م ا ف ع ل الاخرون اقول ق و ل هذا و ا ف ل ل ه لي ولكم اللهم ارنا الحق حقا و ع ن ا اتباعه وارنا ل ب ا ط ل باطلا وزعنا الزلازل واجعلنا لك المشركين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي